سببي وضعه بنفسه لم أقل مثل الايه محمد اسد يبقى كده انا اولت الايه الكلمه لا ده انا بقول اسد يبقى هي اسد للحوان المفترس فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا المهمل هذا لا يوصف بشيء اصلا كان مثلا دايز و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 اجيب معناها منين من الكتاب والسن هي باقسم الحقيقة قال في اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع لهم في اللغة فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية مثال ذلك الصلاة فان حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغة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 فتحمل عليه في كلام أهل العرف قال فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفيستعمال أهل الشرع أو فيستعمال الشرع على الحقيقة الشرعية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 فلو تحاكموا للقاضي القاضي يحكم به يجد أن يؤتى إلى هذا الموصل بإيه بأنثى ولا يؤتى له بإيه بالذكر فالفئدة أننا نعامل كل اهل بما يعرفونه واضح معنا فقيقة طيب والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وبع له مثل أسد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 وهنا تنبيه قال ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة ما ينفعش أن أنا أحمل الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة فلا أحمله على المجاز إلا إذا وجدت قرينة صحيحة يزوز لي أو يصح لي من خلالها أن أحمل الكلام على الإيه؟ على المجاز لا ينفعش لما الموضوع عز وجل يقول بل يداهما بصوطتان أقول ان اليد هنا معناها النعم طب ليه فين الدليل الذي يجوز لي أن أحمل الكلام على المجاز ما فيش الرحمن على العرش استوى لا ينفعش أقول أنه معناها إيه؟ استولى ما فيه طب فين بقى القرينة ليه تخليني أحمل الكلمة على هذا المعنى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 او علم ايش بديع ثلاثة اكساب اما ان تكون علم معاني او علم بديع او علم بيان فيقوله ما يسمى في علم البيان بالقرينة ويشترطوا تنبيه اخر ويشترطوا لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة فقصي العين والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها بد من وجود ايه ارتباط ما نفعش أعبر عن النفس بالظفر لكن ينفع أو ما نفعش عن الرقبة او عن الإنسان بالظفر لأنه في ارتباط ما بين الظفر وما بين الايه الإنسان لكن ينفع أعبر عن النفس بالراقبة اتكو رقبة لان الراقبة هذه لو ازيلت زال المرض فيصحنا أنا ايه اعبر عن النفس بالراقبة ما ينفعش مثلا اعبر عن الخمرة بالبيت فيش اصلا ايه علاقة بينهم لكن ينفع اعبر عن الكرم باليد ليه لانني افعل هذا الايه الكرم بايه بيدي اتصدق به يدي يقدم للضيوف ما يعني يكرمهما به بيدي وما اشبه ذلك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 وسأت معنا هذا في باب مفصل لكن الآن الأصل أنا أحمل الكلام على اللغة العربية على ما يتكلم به الناس وعلى ما نازل به القرآن وقد يتوافق المعنى قد تجد كلمات تتوافق معناه في اللغة مع معناه في الشرق مع معناه في الأرض لكن الأصل عندي أن أنا لا أحيد عن الحقيقة اللغوية نعم نعم ثم المسألة بها تختلف بحسب المتكلم وبحسب اللفظة أين وردت في كتاب العز وجل ولا وردت أصلا فيه اللي معاجم اللغة ولا وردت فيه فقط بحسب المتكلم ثم بحسب مكانها في الكلمة نحن ممكن نقول أن الأصل اللغوي لا يعدل عنه إلا بدليل فلا نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إلا إذا جاء في لسان الشارع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 ليصح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة والعلاقة هذه إما أن تكون المشابهة او غيرها إذا كانت العلاقة المشابهة سمي التجوز حينئذ استعارة سمي التجوز حينئذ استعارة ان كانت العلاقة المشابهة مثلا الله عز وجل يقول واخفر لهما جناح الظل من الرحمة هنا شبه الظل هذا بطائر وحذف المشبه به واتى بشيء من لوازمه وهو الجناح إذا هذه استعارة تصريحية واضح؟ يبقى إن كانت العلاقة المشابهة حينيذ نسميها استعارة سوى ده كانت استعارة مكنية او استعارة ايه تصريحية مثلا استعارة التصريحية هذه وما ما حزفة منها الايه المشبه صح كده تجمساه اهل العربية قولي انا لديت اترك القسم ده معناك استعارة طوالك اهل الآن لما نقول واعتصم بحبل الله جميعا حذفنا المشبه هو الدين وعبرنا عنه وصرحنا بالمشبه به ومن مقصود به الحبل لأن من تمسك بالدين فلن يسقط ومن تمسك بالحبل فلن يسقط إذا من تمسك بالدين لن يسقط في النار ولن يدخل الجنة لوجود المشابه بين المشبه والمشبه به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 وان كانت غير المشابهه سميت تجاوز مجازا مرسلا ان كانت تجاوز في الكلمات راعت الابل المطرا الابل أين او ماذا ترعى ترعى وتاكل الايه الاعشاب طب ليه احنا قلنا المطر عشان المطر ده سبب في انبات الإيه؟ العشب يبدأ تجوز في الكلمة انبت المطر العشب مش خير المطر هو اللي انبت العشب صحة لا لكن ان كانت كل كلمة يراد بها حقيقتها الا ان التجوز هنا في الاسناد الذي انبت المطر الذي انبت العشب حقيقة هو رب العالمين يبدأ تجوز في الإسناد اسمه مجاز عقلي قال وإن كانت غير المشابهة ثم يتجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات ومجازا عقليا ان كانت تجوز في الإسناد مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعت الإبل المطر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 كلامه هو مصطر في الكتاب واضح معايا المتابعين قال من المجاز المرسلي التجوز بالزيادة والتجوز بالحذ ده من أنواع المجاز المرسل مثال للمجاز بالزيادة قال تعالى ليس كمثله شيء فقالوا إن الكافة زائدة لتأكيد نفس المثل عن الله تعالى إذن هنا سموه إيه مجاز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 قال وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقر لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجازا فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم أي سؤال؟ نعم زيد مقلبها إيه؟ ام دايد ده, ده لفظ مهمل ملوش استعمال عندنا اصلا لانه ليست بكلمه ايه ليس بكلمة عربية يا صلاه على النبي العربيه هنا ملوش معنى ممكن تكون كلمه عربيه ايه ماشي انا لكن اللي هو عربيه لا مش مهمل اللي معنى كده الكلام واضح إذا احنا قصلنا الكلام باعتباري باعتبار ان كان وصي بالصدق والكذب أو الكذب إلى الخبر وإن شاء باعتبار الاستعمال إلى حقيقة أو مجاز الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له الحقيقة حقيقة لغوية شرعية أرثية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 تبين لمن اطلع عليها ان هذا القول هو الصواب وكأن الشيخ رحم الله ذهب الى عدم وجود المجاز لا في القرآن ولا في اللغة بعدما ألف الرسالة كما قال في الشرح ولو تبين له هذا قبل ان يؤلف الرسالة ما قال بان الكلام حيث لاستعمال ينقسم الى حقيقة ومجاز طبعا هي المثالة محل خلاف من أهل العلم والنهاية يعني إحنا ممكن نتوسط فيها إلى أن الخلاف بينهما خلاف اللفظي اللي قال إنه ما مجاز كابن القيم وغيره قال ما مجاز عشان من هذا الباب يلجوا المؤولون لكتاب لصفات الله عز وجل عشان كده ابن القيم تجدوا مثلا في الصواعة المرسلة على الجامعة المعطلة يقول فصل في كسب الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية طمعاً ما تشعر فيه الجهمية يعني ايه مش زن حد يشقول ايه ده الشيخ كم يشرح الجهمية جاء الأشعار قال الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز ده كلام من ابن القي يعني الذين منعوا دخول المجاز منعوا لأنه المتأولين ولاجم هذا الباب الى تأويل الصفات العز وجل يبقى اليد المقصود بها الايه؟ القوة او المقصود بها العطاء والنعمة الى غير ذلك لذلك اغلقوا الباب وقالوا بان هذا المجاز ليس اصلا بموجود والذين قالوا بوجود المجاز انقسموا الى طائفتين طائفة ولجت منه الى تأويل الصفات وطائفة قالت بانا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 كقول المولى عز وجل واسأل القرية ويات قول المولى عز وجل واخفض لهم جناح الظل من الرحمة ويات قول المولى عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السابق والقرية إيه لن تكون لا عادية ولا باغية ولا فاسقة إنما المقصود بذلك هم من أهل القرية إلى غير ذلك من الأمثلة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 ومن قال لا أسميه مجابا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاح فيه والله أعلم يبقى آلة في المسألة في النهاية إلا أن الخلافة هو خلاف إيه؟ لفظي هذا والله تعالى أعلم وأعلم واجزاكم الله خير خير الكرون قرني ثم الذين